「خير البريه فصلاته نور وطيب أ ن ف ا س جنات مفاتح ر ح م ة نغم حبيب تسري فتبعث بالندى وتطوف بالرضوات, وتطوف بالرضوات لله إن رسول الله شمس لا لا لا لا لا, لا, لا تهيئ <تصفيق> ادعوا ا ل إ ل ه كما تشاء بها تجده يستجيب موسوعه ر ع ظ ي ا ل ن ا ب د أ د ع ا ع ك و ا خ ت ت م ه ب ا ل ص ل ا ة ف ب د أ دعاءك واختتم ه ب ا ل ص ل ا ة على الحبيب حاشاك ب ب ي ح ت غ ف ا عنا